وَكَمْ a lang مِنْ قبل وَكَمْ a ko لفضيله الدكتور Oh! له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فَإِنَّهُ لعلي اتيكم منها بقبس ¡No! No wa اخترتك sa Bye-bye. ا Paul. اذهب إلى فرعون إنه طالب And tell عز is إِذْ chi of to k bat تَلَتَلَقَّتُ فَلَجَيْنَاكَ وَوَهَّبْنَاكَ <تصفيق> the